بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطقة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا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 كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا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 ودارية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاج هذا جبيلا عينا فيها تسماسا سبيلا ويطوف عليهم ولدان مقلدون إذا رأيتهم حسبتهم دؤلؤا وَإِذَا رَأَيْتَ فَمَّ رأيت نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِيَابُ سُنْتُسٍ حُبٌّ وَإِسْتَبَرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذعون وراءهم يوما ثقيلة. نحن قلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بتلنا أنفالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا